لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان الخجيم ل خلقنا ق ن ا ا ن ن ل م ما توسوس ب نفسه ونحن أقرب إ ل ي ه م ن ا ب ل س ي ت للعلوم ا م ت ي ن ن ا ي ي م ن ع ن ا ل ش ا ل قعيد ا ي ل ف ظ م ن قول إ ي ه د ي ش ر ك ر ة ا ل م و ت بالحق ذ ل ك ما م كنت ن ه ت ح ي د ونفخ ف ي ا ل ص و ر ذلك ي و م ا ت م ض د و ج ا ء ت كل نفس م ع ه ا سائق و ش ه ي د لقد كنت في غفلة كنت من في هذا شفنا ع ن ك غ ط ا ء ك فتصرك ا ل ي حديد ي و وقال م ق ر ن ه ه ذ ا ما ل د ي عديد ل ق ي في جهنم ك ل كفار ع م ي د منع ل ل خ ي ر م ع ت د مريب الاسلاميه ذ ي م و س و ا ه في ا ل ع ذ ا ب ا ل ش د ي د ق ا ل قرينه ل ع ل ا م ا ل ا س ل ا م ل ي قدمت إليكم ب ا ل و ع ي د م ا يبدل ا ل ق و ل لدي و م ا أنا ظ ل ا م للعبيد يوم نقول لجهنم هل ا ن ت ل ا ت وتقول هل من مزيد وخزفت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ل ك ل أ و ا ب ح ف ي ر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 宗教法人は宗教法す。